أَمِنَ اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ضَاءَ لَهُ وَتَبَعَهُ لَيْلًا طَوِيلًا لا نُخَالِقُ نَغْمُ وَشَدَدْنَا أَسْرَوْ وَإِذَا شِئْنَا بَنَى ஓக أخذ إذا ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عندي من حكيما وذخر من اكسا وَالَّذِينَ نَعَدَّ لَهُمْ